يا رب تهديني قبل لحظة الفوت وتغفر ذنو بيك تعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم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 ذا تردا ان علينا للهدى وان لنا للاخره الموله فانذرتكم نارا تنظا فانذرتكم نارا تنظا لا يسمعها الا الاشقى الذي كذب واتلى وسيجن نبها الاتقا الذي يؤتي ما له يتزكى وما لاحد عنده من نعمه تجزا الا الذي غوا وجه ربه الانى ولن سوف يرضى اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذين امنوا وتطمئن قلوبهم بذكر قلوبهم بذكر الله الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب ألا بذكر الله تطمئن القلوب, الله تطمئن القلوب الذين آمنوا وعملوا الصالحات طوبانهم طوبى لهم وحسن مآب هو الذي انزل السكينة في قلوب المؤمنين هو الذي انزل السكينة في قلوب مع ايمانهم من عمل صالحا من ذكر او انثى وهم مؤمن فلهن نحيينا موتا طيبا فمن اتبع هدى فَلَا يَطِلُّ وَلَا يَشْقَى فَمَنِ اتَّبَعَ رُجَاءَ فَلَا يَطِلُّ وَلَا يَشْقَى وَمَنْ أَعْرَطَ عَنْ ذِكْرِهِ إِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ظَمْ كَانْ أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولا حسنا وكان الله غفورا رحيما بسم الله الرحمن الرحيم هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين هو الذي وحزن السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين آمنوا وعبلوا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 بسم الله الرحمن الرحيم ومن الناس من يشتري له الحديد ومن الناس من يشتري له الحديد ليضل عن سبيل الله بغير علم ويتخذ آلهه أولئك لهم عذاب مهين وإذا تتلى عليه آياتنا ولا مستكبرا كأن لم يسمعها كأن فيه أذنيه وقرا فبشره بعذاب أليم فبشره بعذاب أليم فبشره بعذاب أليم بسم الله الرحمن الرحيم وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إِنَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا وَاخْفِظْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ بِنَ الرَّحْمَةً وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّ صَغِيرًا بسم الله الرحمن الرحيم يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاعْتِه وَلَا تَمُوتُنْ إِنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ إِنَّ الْمُتَّقِينَ فِي مَقَامٍ أَمِينٍ فِي جَنَّاتٍ وَعُيُونٍ يَلْبَسُونَ مِنْ سُنْدُسٍ وَإِسْتَبْرَقٍ كذلك وزوجناهم بحور معين يدعون فيها بكل فاكهة آمنين لَا يذوقون فيها الموت إلا الموتة الأولى ووقاهم عذابا جحيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين هم على صلواتهم يحافظون اولئك بسم الرحيم ومن الناس من يتخذون من دون الله آلهه يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله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 أيها الذين آمنوا يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا والله جل وعلا ينادي أيضا في سورة النور ينادي جميع المؤمنين وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون أيها المؤمنون لعلكم تفلحون بسم الله الرحمن الرحيم ألا إن أولياء الله ألا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 بسم الله الرحمن الرحيم والله يريد والله يريد ان يتوب عليكم والله يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات ان تبينوا ميلا عظيما والله يريد أن يتوب عليكم والله يريد أن يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهرات أن تمينوا ميلاً عظيما يريد الله أن يخفف عنكم وخرق الإنسان ضعيفا بسم الله الرحمن الرحيم وأن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يمتعكم متاعا حسنا إلا للمسمى ويؤتي الذي فضل فضل وان تولوا فاني اخاف عليكم عذاب يوم كبير بسم الله الرحمن الرحيم هو الذي خلقنكم وما في الارض جميعا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 ومن الناس من يشتري لغوى الحديث ليطل عن سبيل الله بغير علم ويتخذها مزوا أولئك لهم عذاب مهين وإذا تتلى عليه آيات ولا مستكبرا كأن لم يسمعها كأن في أذني وقرا فبشره بعذاب غليل بسم الله الرحمن الرحيم فمن اتبع مدائك فَمَنْ اَتَّبَعَ مُدَايَا فَنَا يَضِلُّ وَلَا يَشْقَى وَمَنْ أعْرَضَ عَن ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنكًا بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ وَالسَّابِقُونَ السَّابِقُونَ والسابقون السابقون أولئك المقربون أولئك المقربون في جنات النعيم ثلة من الأولين وقليلهم من على سرر موضوعلا متكئين عليها متقابلين يطوف عليهم ولدان مخلدون باكواب واذاريق وكاس من معين لا يصدعون عنها ولا ينزفون وفاكهة مما يتخيرون ولحم طير مما يشتهون وحور عين كأمثال اللؤلغ المكنون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 قل أطيعوا الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين بسم الله الرحمن الرحيم والله يريد أن يتوب عليكم والله يريد يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما يريد الله أن يخفف عنكم وخلق الإنسان ضعيفا بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها الذين امنوا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وان تنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله ان الله خبير بِمَا بما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 نتيهم الفائزون لو انزلنا هذا القران على جبل لرأيته خاشعا لرأيته خاشعا تصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون بسم الله الرحمن الرحيم ومنهم الذين يؤذون النبي ويقولون هو أذن قل أذن خير لكم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 انما المؤمنون الذين اذا ذكر الله انما المؤمنون الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم واذا تليت عليهم ايات موساتهم بيمنا وعلى ربهم يتوكلون الذين يقيمون الصلاه ومما رزقناهم ينفقون شيخ نايف الله جل وعلا فقال اولئك هم المؤمنون حقا اولئك هم المؤمنون حقا لهم درجات عند ربهم ومغفرته ورسهم كريم بسم الله الرحمن الرحيم هو الذي انزل السكينه في قلوب هو الذي انزل السكينه في قلوب المؤمنين لماذا قال الله جل وعلا ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم بسم الله الرحمن الرحيم ووصينا الإنسان بوالدين حسنا وإن جاغداك لتشرك بيما ليس لك به علم فلا تطعهما إلي مرجعكم فونبيكم بما كنتم تعملون بسم الله الرحمن الرحيم تعرف في وجودهم نظرة لئيم يسقون من رحيقهم مختوم ختامهم وَمِنْ ذَٰلِكَ فَلْيَتَنَافَسِ الْمُتَنَافِسُونَ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ الَّذِينَ آمَنُوا وَتَطْمَئِنُّ قُلُوبُهُم بِذِكْرِ اللَّهِ الَّذِينَ آمَنُوا وَتَطْمَئِنُّ الا بذكر الله تطمئن القلوب الا بذكر الله تطمئن القلوب الا بذكر الله تطمئن القلوب الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ طُوبَى لَهُمْ, طوبى لهم وَحُسْنُ مَآبًا بسم الله الرحمن الرحيم وَسِيقَ الَّذِينَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ إِلَى الْجَنَّةِ زُمَرًا وسيق الذين اتقوا ربهم من الجنة زمرا حتى إذا جاؤوها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعدا وأورثنا الأرض نتبوه من الجنة حيث نشارا فنعم أجر العابدين بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين يخشون ربهم بالغير لهم مغفرة وأجر كبير بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الإنسان يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في اي صورة ما شاء ركبك شوف التركيب كيف شوف التركيب وجهتك كيف شوف العيون فين مكانه شوف الخشوم فين مكانه شوف الشفتين الله عز وجل يقول ألم نجعله عينين ولسانا شفتاي بسم الله الرحمن الرحيم الم تر الله يعلم ما في السماوات وما في الارض ما يكون من نجوى ثلاث تجل الا هو ورابعهم ولا خمسه الا هو سادسهم ولا عليم بسم الله الرحمن الرحيم والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكر الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله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 من تحتي الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين بسم الله الرحمن الرحيم إنا أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولا فَعَصَى فِرْعَوْنُ الرَّسُولِ فَأَخَذْنَاهُ أَخْذًا وَبِيْنًا بسم الله الرحمن الرحيم إِلَّا مَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَبِلَ عَمَلًا صَالِحًا وَ الله سَاتم حسن بسمِ اللهه وَحم الرحي وَلَ خ فمَق م رَّ جة وَلَ خمط م رَّ جة فبأَعَ إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير بسم الله الرحمن الرحيم ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما وهو, وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعلون بسم الله الرحمن الرحيم يا ليتني قدمت لحياتي يا ليتني قدمت لحياتي في يوم اذ لا يعذب عذابا احد ولا يوثق وثاقه احد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم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 وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ بسم الله الرحمن الرحيم أَلَا إِنَّ أَوْلِيَاءَ اللَّهِ ألا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 بسم الله الرحمن الرحيم والله يريد والله يريد ان يتوب عليكم والله يريد ان يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات ان يميلوا ميلا عظيما والله يريد ان يتوب عليكم يريد ان يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات ان تميلوا ميلا عظيما يريد الله ان يخفف عنكم وخلق الإنسان ضعيفا بسم الله الرحمن الرحيم وأن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يمتعكم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 وَإِذَا تُتْلَأَ عَلَيْهِ آيَاتُنَا وَلَّا مُسْتَكْبِرًا كَأَنْ لَمْ يَسْمَعْهَا كَأَنَّ فِي أُذْنَيْهِ وَقَرًا فَبَشِّرْهُ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ بسم الله الرحمن الرحيم فَمَنِ اتَّبَعَ مُدَانٍ فَمَنِ اتَّبَعَ مُدَايَا فَلَا يَضِلُّ وَلَا يَشْقَى وَمَن أعْرَضَ عَن ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنكًا فَرَدُوا بِكَيْدٍ فَجَعَلْنَاهُمْ الْأَسْفَلِينَ وَقَالَ إِنِّي ذَاهِبٌ إِلَى رَبِّي سَأَجِدُ ۚ رَبِّي هَبْ لِي مِنَ الصَّالِحِينَ فَبَشَّرْنَاهُ بِغُلَامٍ حَدِيثٍ فَلَمَّا بَلَغَ مَعَهُ السَّعْيَ قَالَ يَا بُنَيَّ في إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى قال يا أبا تفعل ما تؤمر ستجدني إن الله من الصافرين فلما أسلما وتلهوا للجبين وناديناه أي يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا إنا كذلك نجزي المحسنين إن هذا لهو البلاء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 بسم الله الرحمن الرحيم وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض عدة للمتقين الذين ينفقون في السفاء والضراء والكاظمين الغير والعافين عن الناس والله يحب المحسنين بسم الله الرحمن الرحيم عن ذكر ربنا نقيض له شيطانا فهو له قريب بسم الله الرحمن الرحيم افلم ينظروا الى السماء فقمم كيف بنيناها وزينناها وما لها من فروج انظر الى النعمه الثانيه اللي على الله والارض مددناها والقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيش لماذا السماوات رفعت والأرض مدت تبصرة وذكرا تبصرة وذكرا لكل عبد منير بسم الله الرحمن الرحيم من عمل صالحا من ذكر أنثى وهو مؤمن فلنحينه حياة طيبة بسم الله الرحمن الرحيم إن الله يحب الدوابين ويحب المتطررين إن الله يحب الدوابين ويحب المتطهرين بسم الله الرحمن الرحيم الا من تاب وامن وعمل عملا صالحا الا من تاب سيئاتهم حسنا وكان الله غفورا رحيما بسم الله الرحمن الرحيم إن للمتقين مفازا إن للمتقين مفازا حدا وكواعبات رابا وكأسا دهاقا لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا جزاء من ربك عطاء حسابا بسم الله الرحمن الرحيم ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما حتى وإذا جاء الرحيم الموت حتى وإذا جاء أحدهم الموت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 مرسخون الى يوم يبعثون بسم الله الرحمن الرحيم قل ابالله واياته ورسوله كنتم تستنزون لا تعتذرون لا تعتذرون قد كفرتم بعد ايمانكم لا تعتذرون قد كفرتم بعد إيمانكم قل أب الله وآياته ورسوله كنتم تستغزعون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم بسم الله الرحمن الرحيم ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد بسم الله الرحمن الرحيم إلا من تعب وآمن وعمل عملاً صالحاً فأولا يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِكُمْ حَسَنَاتٍ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا وَمَن تَابَ وَعَمِلَ صَالِحًا إلى الله متابا بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله, لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا بسم الله الرحمن الرحيم وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَى فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَغْوَى بسم الله الرحمن الرحيم إِلَّا مَنْ صَابِرُونَ وَعَامِلُونَ صَالِحًا فَأُولَئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ فَأُولَئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ وَلَا يُظْلَمُونَ شَيْئًا بِسْمِ الله لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما علتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم بسم الله الرحمن الرحيم فأرادوا بي فجعلنا قوم الاسفلين وقال, وقال اني داعي الى ربي سيهدين اني داعي الى ربي سيهدين إلى ربي اغفر من الصالحين وقال وقال من فبشرناه بغلام حليم بسم الله الرحمن الرحيم ألم تر أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعه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 الله بكل شيء عليم بسم الله الرحمن الرحيم والسابقون السابقون أولئك المقربون, أولئك المقربون في جنات النعيم سلة من الأولين وقليل من الآخرين على سرر موطونا متكين عليها متقابلين يطوف عليهم ولدان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 وحور عين كنز للؤلؤ المكنون جزاء ام بما كانوا يعملون لا يسمعون في غاو ولا تأثيما الا قيلا سلاما بسم الله الرحمن الرحيم وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعدون بسم الله الرحمن الرحيم قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِينَ لَا تَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ وَقَالَ الشَّيْطَانُ لَمَّا قُضِيَاً أَمْرَ وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحر ووعدتكم فأخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان إلا, إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي فلا تنوموني ولوموني ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخين إني كفرت بما أشربتمون من قبل إن الظالمين لكم عذاب أليم يا الذين امنوا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله ان الله خبير بما تعملون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 وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ أَعُوذُ بِاللَّهِ السَّمِيعِ الْعَلِيمِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ وَالنَّاسِعَاتِ غَرْقًا وَالنَّشْطِ والناشطات نشطا والسابحات سبحا فالسابقات سبقا فالمدبرات أمرا يوم تغطف الزاجفة تتبعها الزادفة قلوب يومئذ واجفة أبصارها خاشعة يَقُولُونَ أَهُمْ نَعْلَمُ مَضْدُودُونَ فِي الْحَافِرِ أَيْذَا كُنَّا عِظَامًا نَخِرًا قَالُوا تِلْكَ إِذًا كَرَّةٌ خَاسِرَةٌ فَإِنَّمَا يَزْجَرُ تَاهِدًا فَإِذَا هُمْ بِالسَّامِرِ هَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ مُوسَى إذ ناداه ربه بالواد المقدس طوا اذهب إلى فرعون إنه طغى فقل هل لك إلى ما أن تزكى وأهديك إلى ربك فتخشى فأراه الآية الكبرى فكذب وعصى ثم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 نَهَاوَ مَطْعَاها وَالجِبَالُ أَرْسَاهَا مَتَاعًا لَكُمْ وَلِأَنْعَامِكُمْ فَإِذَا جَاءَتِ الطَّامَّةُ الْكُبْرَى يَوْمَ يَتَذَكَّرُ ساروا ما سار وبرزت الجحيم لمن يرى فاما من طغى فاما من طغى واثر الحياه الدنيا فان الجحيم هي الماوى وامما من خاف مقام ربه ونهى عن الساعه للهواء فان ان الجنه هي الماوى يسالونك عن الساعه ايان مرساها فيما انت من ذكرها الى ربكم انتهاها انما انتم مَن يَخْشَاهَا كَأَنَّهُمْ يرونها يَرَوْنَهَا كَأَنَّهُمْ يَوْمَ يَرَوْنَهَا لَمْ يَلْبَسُوا إِلَّا لَمْ أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذا السماء فطرت وإذا الكواكب تثرت وإذا البحار فجرت وإذا القبور بعثرت عَلِمَتْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ وَأَخَّرَتْ يَا أَيُّهَا الْإِنْسَانُ مَا غَرَّكَ بِرَبِّكَ الْكَرِيمِ يَا أَيُّهَا الْإِنْسَانُ مَا غَرَّكَ بِرَبِّكَ الْكَرِيمِ الذي خَلَقَكَ فَسَوَّاكَ فَعَدَلَكَ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 والأمر يومئذ لله الحمد لله رب العادمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم سراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين والليل إذا يغشى والنهار إذا وَمَا خَلَقْتُ الذَّكَرَ وَالْأُنثَىٰ إِلَّا لِيَعبُدُونِ إِنَّ سَعْيَكُمْ لَشَتَّىٰ فَأَمَّا مَنْ أَعْطَىٰ وَاتَّقَىٰ وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَىٰ فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَىٰ وَأَمَّا مَنْ بَخِلَ وَاسْتَغْنَىٰ وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَىٰ فَسَنُيَسِّرُهُمْ لِلرُّسْغَارِ وَمَا يُغْنِي عَنْهُمْ مَالُهُ إِذَا تَرَدَّى إِنَّ عَلَيْنَا لَلْهُدَى وَإِنَّ لَنَا لِلْآخِرَةِ وَالْأُولَى فَأَنْذَرْتُكُمْ نَارًا تَلَظَّى فَأَنْذَرْتُكُمْ نَارًا تلظى لا يصنعها الا الاشقاء الذي كذب واتلى وسيجن نبها الأتقى, الاتقى الذي يؤتي ما له يتذكر وما لاحد عنده من نعمه تجزا إِلَّا مَن تَوَلَّىٰ وَنَفَخَ عَلَيْهِ الشَّيْطَانُ فَهُوَ خَالِدٌ هُنَاكَ ۚ وَإِنَّ اللَّهَ لَشَدِيدُ الْعِقَابِ أَعُوذُ بِاللَّهِ السَّمِيعِ الْعَلِيمِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ بسم الله نداغي بن الى ربي سيهدين ان نداغي بن الى ربي سيهدين ربي هب لي من الصالحين فبشرنا بغلام حليم فلما بَلَغَ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني, في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى قال يا أب تفعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين فلما أسلما وتلموا للجبين وناديناه أي يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا إنا كذلك نجزي المحسنين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 كَذٰلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ إِنَّهُ مِن عِبَادِنَا الْمُؤْمِنِينَ أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ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 يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدنك في أي صورة ما شاء ركبك كلا بل تكذبون بالدين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 يوم لا تبلك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله تعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم عبس وتولى ان جاءا انغول اعما و ما يدريك لعله يزكى أو يذكر او يتذكر فتنفع الذكرى ان ما من استغنى فان ترى متصدا وما عليك ان لا يذكر وأما من جاءك يسعى وهو يخشى فأنت أنه تنهى كلا إنها تذكرا فمن شاء ذكرا في صحف مكرمة بأيدي سفرا كرام بررا قتل الإنسان ما أكفرا من أي شيء خلقه من نطفة خلقه فقدره ثم السبيل يسره ثم أماته فأقبره ثُمَّ إِذَا شَاءَ أَنْشَرَ كَلَّا لَمَّا يَقْضِ مَا أَمَرَ فَالْيَوْمَ بُرِئَ الْإِنْسَانُ إِلَى طَعَامِهِ إِنَّا صَبَبْنَا الْمَاءَ صَبًّا ثُمَّ شَقَقْنَا الْأَرْضَ شَقًّا دَتْنا فيها حبا وعنبا وقضبا وزيتونا ونخلا وحدائقه الغلبا وفاكهة وابا متاع لكم ولانعامكم فاذا جاءت الصا صن يوم افر المرء من اخيه وعمه وابيه وصاحبته وبنين لكل امرئ منهم يوم اذن شأن يغني وجوهي يوم اذن مسفرا ضاحكه ووجوه يومئذ عليها غبرا ترهقها قترا أولئك هم الكفرة الفجار بسم الله الرحمن الرحيم إذا الشمس كورت وإذا النجوم كدرت وإذا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 كشطت وإذا الجحيم سعرت وإذا الجنة أزلفت علمت نفس ما أحضرت فلا أقسم بالخنس الجوار الكنس وَاللَّيْلِ إِذَا عَسْعَسَ عس وَالصُّبْحِ إِذَا تَنَفَّسَ إِنَّهُ لَقَوْلُ رَسُولٍ كَرِيمٍ ذِي قُوَّةٍ عِندَ ذِي الْعَرْشِ مَكِينٍ مُطَاعٍ ثَمَّ أَمِينٍ وَمَا صَاحِبُكُم بِمَجْنُونٍ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 قُم ايَ يَسْتَقِيمَ وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ بسم الله وسيق الذين اتقوا ربهم الى الجنه زمرًا وسيق الذين اتقوا ربهم الى الجنه زمرًا حتى اذا جاءوغا وفتحت ابوابهما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 أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا؟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 اننا اعددنا للكافرين سلاسل واغلالا وسعيرا ان الأبرار يشربون من كاس كان مزاجا كان مزاجا كفورا عينا يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا وَيُطعمونَ الطَّعامَ على حُبِّهِ مِسكنَ وَيتمَ وَأَسرا إِ ما نُطعمكُم لجههِ الن لا نُر مِكُم جزأَ وَلا شكور إ نَخَافُ مِ الصَبِّن يَوْمًا أَبوسَ قَمطَير فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نظرة وسرورا وجزاهم بما صبروا جنة متكئين فيها على الارائك لا يرون فيها لا يرون فيها شمسا ولا زمهرير ودانيهن عليهم ظلالها وتللت قطوفها تدليلا ويطاف عليهم بانيه من فضه واكواد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 ويطوف عليهم ولدان مخلدون اِذَا رَأَيْتَهُمْ حَسِبْتَهُمْ لُؤْلُؤًا مَّنثُورًا وَإِذَا رَأَيْتَ ثَمَّ رَأَيْتَ نَعِيمًا وَمُلْكًا كَبِيرًا عَالِيَهُمْ مُنْتَهَبِسُ بُنْدُسٍ خُضْرٍ وَإِسْتَبْرَق وَحُلُّوا أَسَاوِرَ مِن فِضَّةٍ وَسَقَاهُمْ وَسَقَاهُمْ رَبُّهُمْ شرابا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 وَذَرُونَا وَرَاءَهُمْ يَوْمًا سَقِينًا نَحْنُ خَنَقْنَاهُمْ وَشَدَدْنَا أَسْرَهُمْ وَإِذَا شِئْنَا بَدَّلْنَا أَمْثَالَهُمْ تَبْدِيلًا إِنَّ هَٰذِهِ تَذْكِرَةٌ فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا وما تشاءون إلا أن يشاء الله إن الله كَانَ عليما حكيما يدخل من يشاء في رحمته والظالمين أعد لهم عذابا أليما والسابقون السابقون والسابقون السابقون أولئك المقربون أولئك كالمقربون في جنات معين ثلت من الأولين وقليل من الآخرين على سرر موضونا متكين عليها متقابلين يَطُوفُ عَلَْلِم وَِلدانَانٌ مُخَلَّدُ بأَقْوَابِ وَأَذَر قكَأسِم مِم مِمع لاَا يُصَدْ سَعونَ عَْهَا وَلَا يُزِفُون وَفكَِةٍ مِمَّ ييتَخَيَرُ ولحم طير مما اشتهون وحور عين كانت لللؤلؤ المكنون جزاء امم كانوا يعملون لا لا تَرْثِي مَا إِلَّا قِيلًا سَلَامًا سَلَامًا وَزَوَّجْنَاهُمْ بِحُورٍ عِينٍ إِنَّ الْمُتَّقِينَ فِي مَقَامٍ أَمِينٍ فِي جَنَّاتٍ يلبسون من سندس وإستبرق متقابلين كذلك وزوجناهم بحور عين يدعون فيها بكل فاكنة آمنين لا يدوقون فيها الموت إلا الموتة الأولى ووقاهم عذاب الجحيم وجوه يومئذ الله فيها نطرة تعرف في وجونهم نظرة النعيم والله دور شواف وأهل نعمة تعرف في وجوههم نظرة لئيم يسقون من رحيقهم مختوم ختامه مسك وفي ذلك فليتنافس المتنافسون ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما والذين آمنوا أشد حبا لله والله يريد والله يريد ان يتبع عليكم والله يريد ان يتبع عليكم فمن اتبع مدايا فلا يضل ولا يشقى الا من جاء امن وعمل عملا صالحا الا من مَنَ صالح فَأ إك بَْ ب الله سَسات حسَن وَوكان اللهففور الرحيح فوضُ بالِل السمع العابِ منَِ الشَّط بسم الله الرحمن الرحيم الحمد الرحمن الرحيم مالك يوم الدين اياك نعبد واياك نستعين اهدنا الصراط غير المقطن وبعدلهم ولا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 يدعوكم ليغفر لكم من ذنوبكم ويؤخركم إلى أجر مسمى قالوا موه إن أنتم إلا بشر مثلنا تري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 ولنصبرن على ما آذيتمونا وعن الله فليتوكل المتوكلون وقال الذين كفروا لرسلهم لنخرجنكم من أرضنا أو لتعودن في ملتنا فأوحى إليهم ربهم لنهلكننا ولمسئننكم الأرض من بعدهم ذلك لمن خاف مقوبي وخاف وعيد واستفتحوا وخاب كل جبار عنيد بوم ورائه جهنم ويصطى من ماء يتجرعه ولا يكاد يسيقه ويأتيه الموت من كل مكان وما هو بميت وبه ورائه عذاب غنيق مثل الذين كفروا بربهم أعمال كرماد اشتدت به الريح في يوم عاصف اشتدت به الريح في ومن عرصف لا يقدرون مما كسبوا على شيء ذلك هو السراط المستقيم سراط الذين أنعمت عليهم الله الرحمن الرحيم أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج مبتديه فجعلنا سَمِيعًا بَصِيرًا إِنْ هَدَيْنَا سَبِيلًا إِنَّهُ شَاكِرٌ وَإِنْ مَا كَفُورًا إِنَّا أَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ سَلاسِلَ وَأَغْلَالًا وَسَعِيرًا إِنَّ الْأَبْرَارَ يَشْرَبُونَ مِنْ كَأْسٍ كَانَ مِزَاجُهَا كَافُورًا عَيْنَي يَشْرَبُ بها عباد الله يفجرونها تفجيرا يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيبا وأسيرا إنما نطعمكم لوجه الله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 وَلَ الطهُ نَظْرَةَ وَسُرور وَجَزَاف بِمَا صَبَرُ جََّة وَحَرير متَُّكينَ فِيهَا على الأرائِك لاَا يَرَ فيِيهَا شَممسَ وَلَا زَمهَرير وَدانَةً عَلَْهِمْ ضِلَادُهَا وَذُلِّلَ قُطُوفُهَا تَذْنلَ ويطاف عليهم بها نيه من فضه وكعب كانت قوارير قوارير من فضه قدروها تقدير ويشربون فيها كاسا كان مذا جمزا جبيلا عينا فيها تسم ناس من سبيل ويطوف عليهم الدار مخلدون اذا رايتهم حسبتم لوؤلؤا ام نثرا واذا رايتهم تما رايت, رأيت نعيم كبيرا عاليهم ثياب سندس خضر واستبرق وحلي ساوير من فضه وشقاهم وسقام ربهم شرابا طهورا ان هذا كان لكم جزاءا وكان سعيكم مشكورا اننا نحن نزلنا عليك القران تنزيلا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 عاجلا ويذرون وراءه يوما ثقيلا نحن خلقناهم وشددنا أسرا وإذا شئنا بدلنا أمثالا تبديلا إن هذه تذكرا فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا وما تشاءون إلا أن يشاء الله إن الله كان عديما حكيما يدخل من يشاء في رحمته والظالمين أعد لهم عذابا أديما تعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم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 سراط الذين أنعمت عليهم غير المبضوب عليهم ولا الضالين آمين ألف لامين تنزيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين أم يقول بل هو الحق من ربك لتنذر قوما ما أتاهم من نذير من قبله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 لا شَفيعَ إِذَا تذَكَّرُونَ يَدْبِرُ الْأَمْرَ مِنَ السَّمَاءِ إِلَى الْأَرْضِ ثُمَّ يَعْرُجُ إِلَيْهِ ثُمَّ يَعُودُ إِلَيْهِ فِي يَوْمٍ كَانَ مِقْدَارُهُ أَلْفَ سَنَةٍ مِمَّا تَعُدُّونَ ذَلِكَ العزيز الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ الْعَزِيزُ ويحثن كل شيء خلقه وبدأ خلقا إنسان من طين ثم جعل نسله من سنانة من ماء مهين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 كل نفس هداها ولكن حق القول مني لأمنعن جهنم من الجنة والناس أجمعين فذوقوا بما نسيتم لقاء يومكم هذا إنا نسيناكم وذوقوا عذاب الخلد بما كنتم تعملون إننا لا يؤمن بآياتنا الذين إذا ذكروا بها خروا سجدا خروا سجدا وسبحوا بحمد ربهم وهم لا يستكبرون تتجافى جنوبهم عن المطاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما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 أما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم جنات المهوى نزلا بما كانوا يعملون وأما الذين فسقوا فمهواهم النار كلما يخرجوا منها أعيدوا فيها وقيل لهم ذوقوا عذاب النار الذي كنتم به تكذبون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 فكهو يفصل بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون أولو يهدي لهم كم أهلكنا من قبلهم من القرون يمشون في مساكنهم إن في ذلك لآيات أفلا يسمعون أولو يروا أنا نَسُوقُ الماء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 فأعنذ عنهم وانتظروا إنهم تظرون أعوذ بالله السميع العديم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والالسَّم أَبَنَلَ بِعيد وَهِ إا لَوسِرون وَالأََقَ رشناناَا فَنِمَّ المهِد وَبِ كلُلِّ شَيْه خَلَقَناَا زَووجَنِد عَكُ تذَكرون إلى الله ففروا إلى الله إني لكم من نذير مبين ولا تجعلوا مع الله إلها آخر إني لكم من نذير مبين فذلك ما أتى الذين من قبلهم من رسول إلا, إلا قالوا ساحر أو مجنون أتواصوا به بل هم قوم طاغون فتول عنهم فما أنت بمنون وذكر فإن لَذِكْرَاتٌ فَعِلْمُ الْمُؤْمِنِينَ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُون وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ الرزق وما أريد أن يطعمون إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين فإن للذين ظلموا ذنوبا مثل ذنوب أصحابهم فلا يستمجدون فويل للذين كفروا بيومهم بي الذي يوعدون قال الله عز وجل قل إن ربي يبصد الرزق لمن يشاء ويقدر ولكن أكثر الناس لا يعلمون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 ومن يدبر الامر فسيقولون الله فقل افلا تتقون قال الله عز وجل الله الذي خنقكم ثم رزقكم ثم يميتكم ثم يحييكم هل من شركائكم من يفعل من ذلكم من شيء سبحانه وتعالى, سبحان وتعالى عما يشركون قال الله سبحانه وتعالى قال عيسى بن مريم اللهم ربنا قال عيسى بن مريم اللهم ربنا اللهم ربنا أنزل علينا ماهدة من السماء تكون لنا عيدا لأولنا وآخرنا وآية من رزقنا وأنت, وانت خير الرازقين ورزقنا وانت خير الرازقين ورزقنا وانت خير الرازقين قال الله سبحانه وتعالى والذين هاجروا في سبيل الله ثم قتلو او ماتوا لا يرزقنهم الله رزقا حسنا وان الله له هو خير الرازقين وان الله له هو خير الرازقين وان الله له هو خير الرازقين سمى الله جل وعلا نفسه بخير الرازقين قال الله جل وعلا أم تسألهم خرجا فخراج ربك خير وهو خير الرازقين قال الله سبحانه وتعالى قل إن ربي يبصد الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر له وَمَا أَنفَقْتُم مِنْ شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُ وَمَا أَنفَقْتُمْ مِّن شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُ وَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ قَالَ اللَّهُ وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا انْفَضُّوا إِلَيْهَا يفضوا اليها وترككم قائما قل ما عند الله خير من الهم ومن التجاره والله خير الرازقين سبحان يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب قال الله سبحانه وتعالى ومن يتق الله ومن يتق الله ومن, يتق الله ومن, يتق الله ومن, يتق الله ومن الله يجعل له من أمره يسرا قال الله سبحانه وتعالى وما لنا ألا نتوكل على الله وما لنا ألا نتوكل على الله وقد هدانا سبلنا وما لنا ألا نتوكل على الله وقد هدانا سبلنا قال الله وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعبون إن الله, هو إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين أحبابي في الله الله عز وجل يقول أولم يعلموا, أو يعلموا أن الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إن في ذلك الآيات لقوم يا يؤمنون بل انظر ماذا قال الله عز وجل في هذه آية قال أولم يعلم في آية أخرى قال أولم يروا أن الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر ما معنى يبسط يوسع الله سبحانه وتعالى ما معنى يقدر أن يضيق جل وعلا أولم يروا أن الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يجد الله غفور رحيما الله يريحك الله سبحانه وتعالى يقول ومن يعمل سوءا او يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد يغفر الرحيم وهو, وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعلون يا شيخ ابغى اكون صريح معك انا ويعفو عن السيئات لي أسبوع, اسبوع ما كلمت امي ويعفو عن السيئات بقى ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعلون ازيدك قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا شيخان أعلنها توبة لله ذنوب اللي سويتها ايش مصيرها الله مسيئاتهم حسنا وكان الله غفورا رحيما ومن تاب وعمل صالحا ومن تاب وعمل صالحا فانه يتوب الى الله متوبا بسم الله الرحمن الرحيم ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون اولئك اصحاب الجنه اولئك اصحاب الجنه خالدين فيها جزاء بما كانوا يعملون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 لا يحزنهم الفزع الاكبر لا يحزنهم الفزع الاكبر وتتنقىهم الملائكه هذا يومكم الذي كنتم توعدون بسم الله الرحمن الرحيم إِ الذيينَ قالوا رَبّنَ اللهُثُم مْتَقَامُوا إِن الذيذينَ قالوا رَبُّنَ اللَُّمْ مسْتَقَامُ تَتَنَسْتَّنُ عَمُ أَلَّا تَخَافُوا وَلَا تَحْزَلُوا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحسنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون بسم الله الرحمن الرحيم إن المتقين في جنات ونغار فِي مَ قَدِ سُدِقٍ إ دَمَلكم مُ قُتَدِر بِسمِ اللَّ الرحمَِ الرحيم إِ للِمُتَّقينَ مثزَ إَِّ لِمُتَّقينَ مثزَ حَدَائِقَ أَعْنابَا وَكَانَ عِبَادٌ رَأَوْا وَكَسَوَدْهَا قَالُوا لَا يَسْمَعُونَ فِيهَا نَغْوَى وَلَا كِذَابًا جَزَاءً مِنْ رَبِّكَ بسم الله الرحمن الرحيم انما المؤمنون الذين اذا ذكر الله انما المؤمنون الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم واذا تليت عليهم ايات ازدادتم ايمانا وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ أُولَٰئِكَ هُمُ الْمُؤْمِنُونَ حَقًّا أُولَٰئِكَ هُمُ الْمُؤْمِنُونَ حَقًّا يا ربهم ومغفرة ورزق كريم بسم الله الرحمن الرحيم جنات عدن يدخلونها جنات عدن يدخلونها ومن صلح من آبائهم وا زواجهم وذرياتهم والملائكه يدخلون عليهم من كل باب والملائكه يدخلون عليهم من كل باب سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقب الدار بسم الله الرحمن الرحيم وسيق الذين اتقوا ربهم الى الجنه زمر ووسيق الذين اتقوا حَتَّى إِذَا جَاءُوا وَفُتِحَتْ أَبْوَابُهَا وَقَالَ لَهُمْ خَزَنَتُهَا سَلَامٌ عَلَيْكُمْ طِبْتُمْ فَادْخُلُوهَا خَالِدِينَ وَقَالُوا الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي صَدَقَنَا وَعْدًا وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعدا وأورثنا الأرض نتبوه من الجنة حيث نشاء فنعم أجر العاملين بسم الله الرحمن الرحيم فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَيَقُولُ هَا, ها مُقْرَأُ كِتَابِي إِنِّي وَنْتُ أَنِّي مُلَاقٍ حِسَابِي فهو في عيشه راضيا في جنه عاليا قطوفها دانيا كلوا واشربوا غني ام بما بما اسلفتم في الايام الخاليه بسم الله الرحمن الرحيم كل نفس ذائقة الموت كل نفس ذائقة الموت وانما توفون اجوركم يوم القيامه فمن زحزح عن النار وادخل الجنه فقد فاز أَمَلُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ مَاذَنَ الْجَنَّةَ الَّتِي يُعَدُّ الْمُتَّقُونَ فِيهَا أَنْهَارٌ مِّمَّا وَاءٍ إن غَيْرِ آسِنٍ وَأَنْهَارٌ وَأَنْهَارٌ من لبن لم يتغير طعمه وأنهار وأنهار من خمر لدة للشاربين وأنهار وأنهار من عسل مصفا ولهم فيها من كل الثمرات بسم الله الرحمن الرحيم هو الذي, هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا عيمانهم بسم الله الرحمن الرحيم وأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة والسابقون السابقون أولا ابون اولئك المقربون في جنات النعيم سلتهم من الاولين وقليل من الاخرين على سرر ممدوده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 لا يَسْمَعُونَ فِيهَا لَغْوًا وَلا تَأْثِيمًا إِلَّا قِيلًا سَلَامًا سَلَامًا بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِنْ رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ أرْثُ والالسماواتُ والالأَرضُ عِدت للِمتقير الذيينَ يوم فقُونَ في السَّفِ والالضرضاء والالكظمِين الغَيم والعَافينَ عن الن والله يحِب المُحسدين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 وَلَ يصِرُّ عَ مَا فَعَنوا وَهُمْ يعلممُ أُلَائِكَ جَزَ مَغْكَِةُ مِ الرَّبّم وَجَنْ وَيَنَّةُ تَجرِي مِنْ تَ تحت الأأَننَّارُ خَالدََِ فِيهَا وَنِعْمَأَجر بسم الله الرحمن الرحيم يا أية من نفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة كانت تحت عبدين صالحين فخانتاهما فلم يغديا عنهما من الله شيئا وقيل دخلا ذخنا في من روحنا وصدقت بكلمات ربها وكتبه وكانت من القانتين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا حتى وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمارا حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم فادخلوها صدقنا وعدا وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء فنعم أجر العامدين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم والسابقون السابقون ओला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 يمتعكم متاعا حسنا إلى أجل مسمى ويؤتك الذي فضل فضلا وإن تولوا فإني أخاف عليكم عذاب يوم كبير وأن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يُمَتِّعُكُم مَّتَاعًا حَسَنًا ۚ قَالَ اللَّهُ ۚ يُمَتِّعُكُم مَّتَاعًا حَسَنًا إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى وَيَؤْتِكُمُ الْكِتَابَ فِيهِ فضل فِطْنَةً وَإِن تولوا فإني أخاف عذاب عليكم عذاب يوم كبير بالله من الشيطان الرجيم فعما من اغتي كتابه بيمين فسوف يحاسف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 بصرنا وسمعنا فارجعنا نعمل صالحا إنا موقنون ولو شئنا لا تينا كل نفس هداها ولكن حق القول مني لأمنأن جهنم من الجنة والناس أجمعين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 خروا سجدا وسبحوا بحمد ربهم وهم لا يستكبرون تتجافى جنوبهم عن المطاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْسِقُونَ فَلَن تَعْلَمَ نَفْسٌ مَّا أُخْفِيَ لَهُمْ مِنْ قُرَّةِ أَعْيُنٍ جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ أَفَمَنْ كَانَ مُؤْمِنًا كَمَنْ كَانَ فَاسِقًا لَا يَسْتَوُونَ أمَّ الذيينَ آمَنوا وَعَبِر الصَّادِ حاتِ فَدَهُم جَّةُمَأْوان زُدَم بِمَا كانوا يَعمَلُون وَأََّ الذيينَ فَسَقُوفَ مَأْوهُمُ الن كلُلم وقالوا أن يخرجوا منها وعيدوا فيها وقيل لهم ذوقوا عذاب النار الذي كنتم به تكذبون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 فأعلث عنهم منتظر إنهم منتظرون الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم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 حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتديه فجعلنا سَمِيعًا بَصِيرًا إِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ إِنَّهُ كَانَ مِنَ الشَّاكِرِينَ وَإِنَّهُ كَانَ مُكَفِّرًا إِنَّا أَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ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 وَيُطمونَ الطَّعامَ على حُبِّهِ مِسكينَ وَتيبُ وَصير إِما نُطَرِمُم لِجههِ الله لا نُريد مِكُ جَزَأَ وَلا شكور إِ نَخَافُ مِ الرَبِّنَا يَوْمًا عبوسًَا قَمطَير فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نظرة وسرورا وجزاهم بِمَا صبروا جنة وحريرا متكئين فيها على الأراض لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرا ودانية عليهم ضلادها وذللت قطوفها تذنيلا ويطاف عليهم بآلية من فضة وأكواب كانت قواريرا قوارير من فضة قدرواها تقديرا ويسقون فيها كأسا كان مزاجها زنجبيلا عينا فيها سماسا سبيلا ويطوف عليهم ولدان مخلدون إذا سبتهم لؤلؤا منثورا وإذا رأيت ثم رأيت نعيما وملكا كبيرا آليهم ثياب خضر وإستبرق وحلو سَامِرًا مِنْ فِضَّةٍ وَسَقَاهُمْ وَسَقَاهُمْ رَبُّهُمْ شَرَابًا طَهُورًا إِنَّ هَذَا كَانَ لَكُمْ جَزَاءً وَكَانَ سَعْيُكُمْ مَشْكُورًا إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا عَلَيْكَ اصْدُرْ لِي حُكْمَ رَبِّكَ وَلاَ تُطِعْ مِنْهُمْ آثِمًا أَوْ كَفُورًا وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ بُكْرَةً وَأَصِيلاً وَمِنَ اللَّيْلِ وَمِنَ النَّهَارِ فَاسْجُدْ لَهُ وَسَبِّحْ لَيْلًا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 الله إن الله كان عديما حكيما يدخل من يشاء في رحمته والظالمين أعد لهم عذابا أديما الحمد لله رب العالمين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 الف م تنزيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين ام يقولون افتروا بل هو الحق من ربك لتدقر قوما ما اتهمهم من نذير منهم قبلك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 ولا شفيع أفدا تتذكرون يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه ثم يعود إليه فِي يوم كان مقداره ألف سنة مما تعدون ذلك عالم الغيب والشهادة العزيز الرحيم الذي أحسن كل شيء خلقه وبدأ خلقا إنسان من طين ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نَسْلَهُ مِنْ سُلَالَةٍ مِنْ مَاءٍ مَهِينٍ ثُمَّ سَوَّاهُ وَنَفَخَ فِيهِ مِنْ رُوحٍ وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ قَلِيلاً مَا تَشْكُرُونَ وَقَالُوا إِذَا ضَلَلْنَا فِي الْأَرْضِ أَإِنَّا لَفِي خَلْقٍ جَدِيدٍ بل هم بلقاء ربهم كافرون قل يتوفاكم ملك الموت الذي يمكن بكم ثم رَبِّكُمْ ربكم ترجعون ولو ترى إذ المجرمون ناكسوا رؤوسهم عند ربهم ربنا وسمعنا فارجعنا نعمل صالحا إنا موقنون ولو شئنا لا تينا كل نفس هداها ولكن حق القول مني لأمنعن جهنم من الجنة والناس أجمعين فذوقوا بما نسيتم لقاء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 كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستمون أما الذين آمنوا وعبروا الصالحات فلهم جنات المأوى نزلا بما كانوا يعملون وأما الذين فسقوا فمأواهم النار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 ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر لعلهم يرجعون ومن أظلم بمن ذكر بآيات ربه ثم أعرض عنها إنا من المجرمين منتقمون ولقد آتينا موسى الكتاب فلا تكن في مرية من لقائه وجعلنا هودا لبني إسرائيل وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون إن ذاك هو يفصل بينهم يوم القيامه فيما كانوا فيه يختلفون اولو يهدي لهم كم اهلكنا من قبلهم من القرون يمشون في مساكنهم ان في ذلك الايات افلا يسمعون اولو يروا اننا نسوق الماء لِلْأَرْضِ الْجُرُزِ فَنُخْرِجُ بِهِ زَرْعًا تَأْكُلُ مِنْهُ أَنْعَامُهُمْ وَأَنْفُسُهُمْ أَفَلَا يُبْصِرُونَ وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْفَتْحُ إِنْ كُنْتُمْ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 بارك يوم الدين يا كان نعبدك واياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين هل اتى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 وَيُطرمونَ الطَّعَامَ عَ حُبِّهِ مِسكينَ وَتِبَو وَسير إِما نُطَرمكُم لِجههِ الل لا نُريد مِكُم جَزَأَوْ وَل شكور إِا نَخَافُ مِ الرَبِّنَا يَوْمًا عَبوسًَا قَمْ فوقام الله شر ذلك اليوم وَلَق نظْرَةَ وَسُور وَجَزَاف بِمَا صَبَ جََّةَ وَحَرير مُتَّكينَ فيِيهَا على الأرك لاَا يَرنَ فيِيهَا شَممسَ وَلاَا زَمهَرير وَدَالةً عَلَْهِمْ ضِلَادُهَا وَذُلِّلَ قُطُوفُهَا تَذْنلَ ويطاف عليهم بهان يتم من فضه وكواب كانت قوارير قوارير من فضه قد نلوها تقدير ويشطون فيها كاسا كان مزاجها زنجبيلا عينا سماسا سبيلا ويطوف عليهم ولدان مخلدون اِذَا رَأَيْتَهُمْ حَسِبْتَهُمْ لُؤْلُؤًا مَّنثُورًا وَإِذَا رَأَيْتَ ثَمَّ رَأَيْتَ نَعِيمًا وَمُلْكًا كَبِيرًا عَالِيَهُمْ ثِيَابُ سُندُسٍ خُضْرٌ وَإِسْتَبْرَقٌ وَحُلُلٌ ساوِرَ مِنْ فِضَّةٍ وَسَقَاهُمْ وَسَقَاهُمْ رَبُّهُمْ شَرَابًا طَهُورًا إِنَّ هَذَا كَانَ لَكُمْ جَزَاءً وَكَانَ سَعْيُكُمْ مَشْكُورًا إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا عَلَيْكَ اصبر لحكم ربك ولا تطع منهم اثما او كفورا واذكر اسم ربك بكره واصيلا ومن الليل ومن الليل فاسجد له وسبحه ليلا طويلا ان هؤلاء يحبون العاجلا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 بسم الله الرحمن الرحيم ذا زلزله الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها وقال الانسان ما لها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 زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكدون الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا لهم درجات عنها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 وإذ يعدكم الله إحدى الطائفتين أنها لكم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 الملائكة مردثين وما جعلنا الله إلا بشرى ولتطمئن به قلوبكم وما النصر إلا من عند الله إن الله عزيز حكيم الحمد لله رب العالمين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 فاضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم كل بنا ذلك بأنه نشاق الله ورسوله ومن يشاق الله ورسوله فإن الله شديد العقاب ذلك فذوقوه وأن للكافرين عذاب النار يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا لَقِيتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا زَحْفًا فَلَا تُولُّوهُمُ الْأَدْبَارِ وَمَنْ يُولِّهِمْ يَوْمَئِذٍ دُبْرَهُ إِلَّا مُتَحَدِّفًا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 وليبني المؤمنين منه بلاء حسنا إن الله سميع عديم ذلكم وأن الله موهن كيد الكافرين إن تستفتحوا فقد جاءكم الفتح وإن تنتهوا فهو خير لكم وإن تعودوا عدا ولن تغني عنكم فيهتكم شيئا ولو كثرت وإن الله مع المؤمنين ايش رايكم نبدا هذا اللقاء أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنا وكان الله غفورا رحيما ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما والله يريد أن يتوب عليكم والله يريد أن يتوب عليكم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون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 هم الفائزون لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا لرَأَيتَ خاشِ أَمْ متَصَدِّ أَم مِن خَشيَةِ الل وَتِلكَ الأأَمثَالُ نَقْربُ غال سِلَ أَلَّهُم ييتَفَكَّرُون إِ الذيذَ آمَنوا وَعَمِنُ ناتن نعيم خالدين فيها وعد الله حقا وهو العزيز الحكيم ومن الناس من يتخذ من دون الله ءودادا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 الله شديد العذاب اسمع انت متبع للنبي صلى الله عليه وسلم تحب الرسول صلى الله عليه وسلم تحب الرسول بتقول لي ايو احب الرسول الدليل تبع تعرف انت صادق ولا كاذب اسمع قل ان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 الله لا يحب الكافرين والذي جاء بالصدق محمد صلى الله عليه وسلم والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون الذي جاء بالصدق هو محمد صلى الله عليه وسلم بابه وأمي صلوات الله وسلامه عليه يخوان محمد صلى الله عليه وسلم ضحى محمد صلى الله عليه وسلم ما قصر في دعوته محمد صلى الله عليه وسلم ما مات إلا وقد أكمل لنا هذا الدين اليوم أكملت لكم دينكم والله يخوان أعظم نعمة أنعم الله جل وعلا بها على المسلمين أن أرسل إلينا محمد صلى الله عليه وسلم إنا أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولا فعصى فرعون الرسول فأخذناه أخذا وبيلا الله سبحانه وتعالى أرسل موسى عليه السلام إلى فرعون والله جل وعلا أرسل محمد صلى الله عليه وسلم إلى الأمة أجمعين وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا من أجل ذلك يا أخوان والله أعظم نعمة والله يا شباب محمد صلى الله عليه وسلم إرسال علينا رحمة من الله وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين يأتي بعض الشباب الآن ما يهتدي بهدي محمد صلى الله عليه وسلم يأتي بعض الشباب الآن ما يقلب محمد صلى الله عليه وسلم يأتي بعض الشباب يقلب من سب محمد صلى الله عليه وسلم نسأل الله العافية والسلام فمن أجل ذلك والله أعظم منا من الله جل وعلا بها على المسلمين محمد صلى الله عليه وسلم فيه من الشفق على المسلمين وفيه من الرحمة على المسلمين وفيه من المحبة للمسلمين فالله به عليم الله سبحانه وتعالى يقول لقد جاء رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عندتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم نسأل الله العافية والسلام الله جل وعليه يقول يا أيها الذين آمنوا يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاعْتِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ إِنَّ الدِّينَ عِنَّهِ الله الاسلام. ازيدك يا شيخ نايف? بل الله سبحانه وتعالى يا احبابي امر الناس جميعا ان يموتوا على هذا الاسلام. والله كثير من الشباب الان يموت على غير الاسلام. طيب انا قلت ان اللي سبت ديم يؤذي الله والرسول في دليل إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا مهينا احضر يا ابن الإسلام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 والذين يؤذون رسول الله لهم عذاب اليم والذين يؤذون الله لهم عذاب اليم لله واياتي ورسولي كنتم تستنزي لا تعتذروا لا تعتذروا قد كفرتم بعد ايمانكم لا تعتذروا قد كفرتم بعد ايمانكم طيب لو جاء واحد من الشباب قال لك يا والله أنا سب الدين بس والله مو من قلبي من لساني بس لساني تعود محاسب قل أب الله وآياته ورسوله كنتم تستغزعون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد الناس وشبابنا بالذات في أمر الصلاة على ثلاثة أصناف الصين في الأول صين في الشيخ نايف صين حب الله عز وجل شاب على طول إذا سمع الله أكبر الله أكبر أقبل على بيوت الله وأقبل على الصف الأول هذا الصف أخي في الله مدحه الله عز وجل في كتابه قال جل وعلا والذين هم على صلواتهم يحافظون أولا هم فيها خالدون ايضا هذا الصنف شخ نايف هذا الصنف ايضا يا شبابنا الله عز وجل مدحوا ايضا في ايات اخرى الله عز وجل قال في سورة المعارج والذين هم على صلاتهم دائمون يعني ايش دائمون صلاة الفجر في المسجد صلاة الظهور في المسجد صلاة العصر في المسجد حتى ولو كان جاء من الدوام صلاة المغرب في المسجد وبعض شبابنا الله يرضى عنه في الدنيا والآخرة يجلس في بيوت الله حتى حتى ينتهي من صلاة العشاء صلاة العشاء في المسجد وأيضا حبتي بالله هذا الصيوح حافظ على الصلاة وأطاع الله سبحانه وتعالى واستجاب إلى ميداء الله جل وعلا هذا الصمت أيضا الله عز وجل مدحوا بصورة المعارج قال جل وعلا والذين هم على صلاتهم يحافظون أولئك في جنات مكرمون يا غالي اذا تبغى تكون من اهل الفلاح عليك بالصلاه يا غالي اذا تبغى تكون علي إذا يثني الله عز وجل عليك عليك بالصلاه يا غالي اذا اردت ان يكرمك الله عليك بالصلاه عليك بالصف الاول الذين اذا سمع النداء استجابوا الى من الله سبحانه وتعالى نأتي للصنف الثاني صنف يصلي صنف يسجد صنف يركع يدعو الله في سجوده ولكن المشكلة يا شباب والمشكلة يا شخ نايف انه ما يصلي الصلاة الا اذا خرج وقتها هذا الصنف قد توعده الله هذا الصنف الله سبحانه وتعالى توعده في كتابه يا اخي صلي نحافظ على الصلاة ولكن المشكلة ما يصلف وقتها إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا وقت محدد يا غالي وقت محدد يا عيوني صلاة الفجر من خروج الفجر الصادق إلى شروق الشمس بس إخواني الشيخ بن باز يقول من عائر الساعة على وقت الدوام ولم يعير على الصلاة هذا يخشى أن يقع في الكفر وإخواني في الله العهد الذي بيننا وبينه الصلاة فمن تركها فقد كفر نسأل الله العافية والسلام وإخواني في الله الشباب في الصنف الثاني في أمر الصلاة هم يصلون يسجدون ولكن لا يصلون الصلاة في وقتها هذا الصنف قد توعده الله فويل للمصلين يصل يويلهم نعم. فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون ما معنى ساهون قال العلماء أي غافلون لا يصلون الصلاة إلا إذا خرج وقتها الصفة الثالثة حبة في الله لا يصل لله عز وجل سجدة واحدة ولا يسجد ولا يركع هذا الصف قد حكم الله عز وجل عليه في كتابه قال جل وعلا ما سلككم في سقر ما سلككم في سقر أول جرم يعترفون به في النار وهم يعذبون قالوا لنك من المصلين يا رب ما كنا نصليه والنبي صلى الله عليه وسلم يقول العهد الذي بيننا وبينه الصلاة فمن تركها فقد كفر أحبتي في الله إذا أردت الراحة عليك بالصلاة كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول لبلار رضي الله عنه يا بلان أرحنا بها يا بلان الصلاة أحبتي في الله لكثير من شبابنا فردت فيها أو تكاسل فيها من أجل ذلك نريد أن نكون من أهل الصن في الأول إذا أردت السعادة أخي في الله في الدنيا وفي الآخرة عليك بالصلاة وعليك بالاستقامة على هذا الدين إذا قال العبد الحمد لله رب العالمين يقول الله عز وجل حمدني عبد وإذا قال العبد الرحمن الرحيم يقول الله عز وجل مجدني عبدي مالك يوم الدين يقول الله سبحانه وتعالى أثنى علي عبدي إياك نعبد وإياك نستعين قال الله سبحانه وتعالى هذا بيني وبين عبدي فيقول هذا العبد هو يصل بين يدي الله جل وعلا اهدنا الصراط المستقيم السراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين يقول الله عز وجل ولعبدي ما سأل يا غالي يا حبيبنا نأتي إلى الرجل الذي يؤخر الصلاة عن وقته الله سبحانه وتعالى يا أحبابي يقول جل وعلا في كتابي الكريم إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا أي وقت محدد يقول العلماء في وقت صلاة الفجر من خروج الفجر الصادق إلى شروق الشمس يأتي بعض الناس الآن لا يصلي صلاة الفجر إلا بعد الظهر والله أحبة في الله بعضهم يصلي صلاة الفجر وصلاة القهر وصلاة العصر وصلاة المغرب وصلاة العشاء في وقت واحد ثم بعد ذلك ينام نسأل الله العافية والسلام هذا أحذره وأنذره بوعيد الله سبحانه وتعالى له في سورة المعون قال سبحانه وتعالى فويل للمصلين فغيل للمصلين الذين هم عن صلاتهم سامون يعني نبغى نتعرف على الله سبحانه وتعالى قبل أن نتعرف على الله جل وعلا وبشر كبشر أخي في الله في هذا المجلس المبارك الذي أتيت من أجله أخي في الله الله سبحانه وتعالى يذكرك يذكرك عند من؟ يذكرك عند جبريل يذكرك عند ميكايل يذكرك عند إسرافين يذكرك الله جل وعلا عند ملائكة لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون الآن كثير من الشباب الآن لو ذكروا ملك من ملوك الدنيا او امير من الأمراء او رئيس محافظة بسيطة أو صاحب مكان مطعم مشهور الآن يمكن يا شباب ثلاثة أيام ما ينام فكيف أخي في الله الله سبحانه وتعالى يذكرك في الملأ الأعلى عندك الله جل وعلا يذكرك في اسمك يا غالي فأبشر بخير الله سبحانه وتعالى يمدحك ويذكرك أنك جلس تذكره سبحانه وتعالى وأيضا أحبة بالله من فضائل هذه المجالس ان الملائكة تحفن إلى, المر... الى عنان السماء ل... لانه في الارض ملائكة سياحة يلتمسون مجالس الذكر فاذا رأوا هذا المجلس المبارك نادوا بعضهم بعضا هلموا الى حاجتكم فمن اجل ذلك يفرح ينبسط كثير من الشباب يا غالي الان ممكن يفرح اذا راح مكان جميل صح او لا الان انت جالس مكان يذكرك الله فيه والله يفرح والله انبسط نبغى قلبك يطير من الفرح يا غالي بوقت تستشعر إن الله سبحانه وتعالى العظيم الغفور الودود الحليم سبحانه وتعالى يذكرك باسمك في, في المرعي الأعلي من آيات الله عز وجل الكونية خلقك انت الله عز وجل يقول يا أيها الإنسان يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك شوف التركيب كيف شوف التركيب وجهتك كيف شوف العيون فين مكانها شوف الخشف فين مكانوا شوف الشفتين الله عز وجل يقول ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين والله يا أخوان لو ما عندك شفتين ما تكتر تنطق حرف الباء والله ما تستطيع تقول حرف الباء جرب العام بينك وبين نفسك جرب ولا تستخدم شفتينك أتحداك تنطق حرف الباء والله نعمة يا أخوان والله حكمة في خلقتك يا أخي في الله تدبر تدبر الله عز وجل ما خلقنا حبة في اللعبث وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما لاعبين وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج انظر إلى النعمة الثانية لتدلك على الله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 لكل عبد منير وقال إني ذاهب إلى ربي سيهدين إني ذاهب إلى ربي سيهدين رَبِّ هَبْ لِي مِنْ الصَّالِحِينَ فَبَشَّرْنَا بِغُلامٍ حَلِيمٍ فَلَمَّا بَلَغَ مَعَهُ السَّعْيَ قَالَ يَا بُنَيَّ إِنِّي أَرَى فِي الْمَنَامِ إِنِّي, في المنام أني أَذْبَحُكَ فانظر ماذا ترى قال يا أب تفعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين فلما أسلما وتله للجبين وناديناه أي يا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 سلام على إبراهيم كذلك نجزي المحسنين إنه من عبادنا المؤمنين يا أخواني بلاء عظيم ابنه يذبح بعد أن أتى وهو كبير السن محتاج إليه يا أب تفعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين حاشى أشوك بجوده وغناءه ذو ا كم الله فش اشق فَقُلْ لَا تَعْبُدُوا إِلَّا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا جريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمه وقل رب ارحمهما رب ارحمهما كما ربيااني صغيرا ولا تقل لهما اف ولا تنهرهما بصوت ولا تقل لهما اف ولا تنهرهما نزلت دمعتها ولا تقل لهما اف ولا تنهرهما جبت ولا, ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفظ لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب, وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا بالله بقول لك شيء لو الآن فيه واحد من السباب كل ليلة كل ليلة يدخل غرفته ويقفل على نفس الباب ألم يعلم بأن الله يراه واحد مل جوال وروابط وطمقاته وحط رقم سيره ألم يعلم بأن الله يراه الشباب يأخذون عدتهم وعلى البحر هناك بحر الجنوب يبعدون عن الناس ألم يعلم بأن الله يراه واحد ماشي على السيكل ولا ماشي في الشارع والبلاك بيري جيبه ومطلع له سماعات وحطها في إذنه يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور بس هل كل دوله ش... كل الشباب زي كده لا, لا وربي الم يعلم بان الله الم يعلم بان الله يرى وامما من خاف مقام ربه ونهى نفس عن الهوى فان الجنه هي الماوى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 هو معهم أينما كانوا ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة إن الله بكل شيء عليم الله جل وعلا لا يسعد في هذه الأرض إلا الذي أقبل عليه سبحانه وتعالى والذي اطاعه جل وعلا انا ما ابغى اجيب كلام من عندي وابغى اجيب كلام من جيبي ابغى اجيب كلام من كلام الله قال جل وعلا فمن اتبع هدا يا فلا يضل ولا يشقى مو بس ايه واحده يا أقول لك العاية الثانية التي تبين أن من استقام على أمر الله وأطاع الله واتطوع بالعرب زي ما يقولون الشباب والله يا حبة الله يسعد في الدنيا قبل الآخرة قال سبحانه وتعالى في سورة النحل من عمل صالحا من ذكر أنثى وهو مؤمن فلنحيا حياة طيبة حياة طيبة فوق الأرض ولكام من أفقر الناس ولست أرى السعادة جمع مال ولكن التقيه هو السعيد ولست أرى السعادة جمع مال ولكن التقيه هو السعيد أتيت القبور فناديته أين المعظم والمحتقر تفانوا جميعا فما مخبره وماتوا جميعا ومات الخبر فيا سائلي عن أناس مضوا أما لك فيما مضى معتبر دقات قلب المرء قائلة لهو إن الحياة دقائق وثواني فارفع لنفسك قبل موتك ذكرها فالذكر للإنسان عمر ثاني بواحد من الشباب توفاه الله سبحانه وتعالى والله يا أخوان كان آخر تغريد له تذكير بالصيام كان آخر رسالة له في الواد تذكير حبة في الله بعمرة تذكير بفضل من فضائل هذا الدين وتزودوا فإن خير الزاد التقوى وتزودوا فإن خير الزاد التقوى الله يناديك في القرآن بماذا يناديك يا أيها الذين آمنوا يا أيها الذين آمنوا توبوا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 هذه الجنة لا يدخلها إلا الضيبين كما قال الله جل وعلا في سورة الزمر أن الملائكة ينادون أهل الجنة ويقولون سلام عليكم ضبتم ضبتم فادخلوها خالدين فسر اهل العلم هذه الآية بقولين طبتم اي قد طابت اقوالكم وطابت افعالكم وطابت اعمالكم وطابت سرائركم لطابت ذوائركم فادخلوا الجنة خالدي واما من كان من اهل الايمان في اهل الدنيا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 ومنهم من يعاقب في قبره فيضموا ضمة في القبر تزيل كل خب فيه أو يحاسب أو يحاسب في القبر أو في أرض الحشر ويصفى فينا لجهنم والعياد بالله حتى يدخل الجنة طيب لأنه لا يمكن لا يمكن أبدا أن يدخل أحدنا الجنة وفيه مثقال ذرة من خبف ولكن الطيب سبحانه وتعالى لأنه طيب لأنه طيب جل جلاله ينادي عبده يوم القيامة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 ما زال هناك ذنوب. لانه يقول اذهب فقد سترتها عليك اليوم وانا اقلبها لك حسنات. حسنات. لي قلبها حسنات? لانه طيب. والله لانه طيب جل جلال. لانه طيب. فيقول العبد لانه يطمع ان تقلب الكبائر الان. وقبل قليل كان خائف ان تنضح. فيقول يا, يا ربي يا ربي ما زالناك ليذنوا فيبتسب الله وهنيئا لمن ابتسب الله له لأنه طيب فيقول يا ربي يا عبدي سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم فادخل الجنة فيدهب فيأخذ كتابه بيمينه فيدهب لأهل المحشر وهو قبل قليل خايف ان يفضح او خايف ان يؤتى باسمه لا يريد الناس يعرفوه بما يعرف بما عندي من الدعوة فيقول هو مقرؤوا كتابي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 وطيب أعمالنا وطيب أفعالنا وطيب أخلاقنا وطيب زوجاتنا وطيب أولادنا وطيب مكاسبنا وطيب أرزاقنا وحاشاك يا طيب أن تعذبنا ونحن نحبك اللهم يا طيب نشهدك على حبك ونسأل الله جل وعلا أن يعفو عننا وأن يرفع درجاتا وأن يكفر لوالدي ويكون لمن قال آمين الله صلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصالبه طيب كيف فرح الله بالتوبة إلى الله <تصفيق> الرجوع إلى الله بالتوبة والإناظة والخضوع بين يد الله الآن إذا رجعت البيت صلي ركعتين بين يد الله عز وجل قل يا رب توب علي ومسح الأغاني ومسح اللي في المومري واللي في الجوال وأقبر على الله عز وجل الله عز وجل يقول إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا إلا من تابوا وامنوا وعملوا عملا صالحا فاولائك يبدل الله سيئاتهم حسنا وكان الله غفورا رحيما نحظر إلى الصدق الآن نريد شباب صادقين مع الله سبحانه وتعالى إذا خرجوا من هذا المقاء يتوبون توبة لو وزعت على سبعين من هذا المرتقى لك في يتوب بسببها يغبصون في البردوس الأعلى من الجنة نريد شباب صادقين مع الله سبحانه وتعالى نريد شباب أحبة بالله مثل أبو بكر مثل عمر رضي الله عنه مثل عثمان مثل علي رضي الله عنه أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم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 صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هل أتى على الإنسان؟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 لا اعتدنا للكافرين سلاسل واغلالا وسعير ان الابراء يشربون من كاس كان مزاجها كان ميزنجا كان خورا عينا يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شرفه مستطيرا ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منها لكم جزاء ولا شكورا إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا منقى طريرا فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نظرة وسرورا وجزاهم بما صبروا جنة حريره متكئين فيها على النرىك لا يرون فيها لا يرون فيها شمسا ورا سمهريره ودانيهن عليهم ظلالها وتللت قطوفها تدريلا ويطاف عليهم بهانيهم فضه واكواد واكواب كانت قوارير قوارير من فضه قد دروها تقديره ويشقون فيها كاسا كان مزاجها سمجيلا عينا فيها تسمع سلسبيلا ويطوف عليهم ولدان مخلدون إِذَا رأيتهم حسبتهم لؤلؤا منثورا وإذا رأيت ثم رأيت نعيما وملكا كبيرا عَالِيَ أَمْتِيَابُ سُنْدُسٍ خُضْرٌ وَإِسْتَبْرَقُ وَحُلُّوا أَسَاوِرَ مِنْ فِضَّةٍ وَسَقَاهُمْ وَسَقَاهُمْ رَبُّهُمْ شَرَابًا طَهُورًا إِنَّ غَادًا كَانَ لَكُمْ جَزَاءً وَكَانَ سَعْيُكُمْ مَشْكُورًا إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْقُرْآنَ تَنزِيلًا فَاصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ وَلَا تُطِعْ مِنْهُمْ آثِمًا أَوْ كَفُورًا وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ بُكْرَتَهُ وَعَصْرَهُ وَمِنَ اللَّيْلِ فَسَجُدْ لَهُ وَسَبِّحْهُ ليلا طويلا انغا اولاء يحبون العاجلا ويذرون ورائهم يوم نحن خلقناهم وشددنا أسرهم وإذا شئنا بدلنا أمثالهم تبديلا إن هذه تذكرا فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا وما تشاءون إلا أن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 لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم بس أصبح ولي لله له بشرة في الدنيا وله جنة في الآخرة ما في غيرها بل يا شيخ نايف يحيي الله سبحانه وتعالى حياة طيبة في الدنيا يحيى حياة طيبة يعني يعيش مستانس مطمئن مرتاح ولو كان ما عنده في جيبريال واحد الله أكبر وأن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه استغفروا تاب إيش الثمرة وأن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يمتعكم متاعا حسنا إلى أجل مسمى ويؤتك الذي فضل فضلا وإن تولوا فإني أخاف عليكم عذاب يوم كبير الصدق بعد الآية هذه عرفت ليش التايب يرتاح ليش التايب ينبسط ليش الإنسان لما يتغير مع الله ويرجع إلى الله يعيش حياة مضمئنة بعد هذه الآية وأنا استغفروا ربكم عيدها بالله خلينا نستشعرها وأن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه استغفروا تاب يمتعكم متاعا حسنا يمتعكم متاعا حسنا إلى أجل مسمى ويؤتك الذي فضل فضلا وإن تولوا فإني أخاف عذاب عليكم عذاب يوم كبير أنا اللي أعرفه واسمح لي أنا اللي أعرف عن أخوي منصور بعد فضل الله عز وجل عليه أنه أصبح إمام مسجد وأصبح داعي إلى الله أنه قبل 11 سنة حضر جلسة مثل هذه الجلسة وسمع آيتين غيرت حياته ممكن نعرف هذه الآيتين اللي غيرت منصور وأخرجت منصور من الظلمات إلى النور طيب أحبتي أنا كنت في جلسة زي هذه الجلسة وفرش أحمر زي هذا الفرش وسمعت آيات من صوت جميل من أحد القراء قرأ آياتي حبتي في الله لامست حياتي اللي أنا أعيشها فمن اتبع مداي فَمَنِ اتَّبَعَ مُدَايَا فَلَا يَضِلُّ وَلَا يَشْقَى وَمَن أعْرَضَ عَن ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنكًا يَا اللَّهُ أَخْرَجْت منورت قلبك، منورت حياتك، وإن شاء الله تنور قلبي وقلوب أخواني كله، هذه الحياة، هذا الشيء اللي احنا محتاجه. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وكان رفع يديه عليهم رفعت صوتي ولا تنقر لهما ولا تنهرهما I'm going to بسم الله الرحمن الرحيم الذين امنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله الذين امنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله. بذكر الله تطمئن يَقُولُونَ بَلَى بِذِكْرِ اللَّهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوبُ ۗ أَلَا بِذِكْرِ اللَّهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوبُ الَّذِينَ آمنوا م إَِّ قُدُوبغُم بذكررِ الل الذيذين بَ وَتَق قُلُوبغم بذكرِ الل أَلَ بِذكرِ الل تَقُمَ إُِ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 إن للمتقين مفازا حدائق وأعنابا وكواعب أترابا وكأسا دهاقا لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا جزاء من ربك عطا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 لا يتكلمون إلا من هدن له الرحمن وقال صوابا ذلك اليوم الحق فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا إنا أنذرناكم طرا با بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها الله قال قبره وجنازته تقول قدموني قدموني يا سعاده من كان قبره روضه من رياض الجنه يا سعاده من قام من قبره آمنا مطمئنا يا سعاده من كان يوم القيامه لا بالله يا سعاده تمنى خذا كتابه برين فيقول اللهم قرؤ كتابا اني ظننت اني موتان حسابا فهو في جنه عاليا في عيشه راضيا في جنة عالية قطوب عدالية كلوا واشرموا منيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية يا سعادة من دخل البردوس الأعمى يا سعادة من دخل الفردوس الأعلى من الجنة يا سعادة من رأى الله سبحانه وتعالى بكرة وعشيا يا سعادة من رأى الله سبحانه وتعالى بكرة وعشيا يا خسارة من لم يتب إلى الله سبحانه وتعالى يا خسارة من لم يتب إلى الله سبحانه وتعالى يا خسارة من مات على غير لا يا خسارة من قالت جنازته أخروني أخروني يا خسارة من كان قبره حفرة من حفر النار يا خسارة من لن يكن في ظل الله يوم لا ظل إلا ظل يا خسارة من أخذ كتابه بشماله فَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمْ أُوتَ كِتَابِيًا وَلَمْ أَدْرِمَا حِسَابِيًا يَا لَيْتَنَا كَانَتِ الْقَاضِيًا مَا غَنَى عَنِّي مَالِيًا هَلَكَ عَنِّي سُلْطَانِيًا خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه ثم في سلسلة درها سبعون ذراعا فاشلكوه يا خسارة من دخل جهنم وشرب منها وشرب من مائها الحليم وأكل من طعامها الزفور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 كبيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين ومريم ابنة عمران التي أحصلت فرجها فنفخنا فيه من روحنا صدقت بكلمات ربها وكتبه وكانت من القانتين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمراء حتى وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمران حتى إذا جاؤوها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم فدخلوها خالدين قال الحمد لله الذي صدقنا وعدا واورثنا الارض نتبوء من الجنه حيث نشاء فنعمه اجر العاملين اعوذ بالله من الشيطان الرجيم والسابقون السابقون الله اكبر اولائك المقربون والسابقون السابقون مما يتخيرون ولحم طير الشيطان الرجيم يا فَرَنَّكُمْ سَيَأْتِكُمْ وَيُدْخِلُكُمْ جَنَّاتٍ وَيُدْخِلُكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا على كل شيء قدير أعوذ بالله من الشيطان الرجيم شيطان استغفروا ربكم ثم توبوا اليه يمتعكم متاعا حسنا الى اجل مسمى ويؤتي كل ذي فضل فضلا وان تولوا فان اخاف عليكم عذاب يوم كبير وانستغفر ربكم ثم توبوا اليه يمتعكم متاعا حسنا لا اله الا الله مسمى وَيُؤْتِ كُلُّ ذِي فَضْلٍ فَضْلًا وَإِن تَوَلَّوْا فَإِنِّي أَخَافُ عَذَابَ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ كَبِيرٍ أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ تَأَمَّمَ مَنْ يُؤْتَى كِتَابًا مُبِينًا فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا see you. من الناس من يشتري لهو الحديث ليطل عن سبيل الله بغير علم ويتخذها هزوا أولئك لهم عذاب مهيس وإذا تتلى عليه آياتنا ولا مستكبرا كأن لم كَأَنَّ كأن في أذنيه وقرا فبشره بعذاب أليم